لنلقى لم تكرر بعضا العبره ليت الليت تزيد صدور الاوراق بها الحبر والقلم فيه زفرات ينحب نحب سمعة دني شيقا معذور لكن ظلم حي ما مات استخدمه من شاء ضغط عليه كره بالعلاجات حتى نفذ صبره بغطى الحقيقة ندم بعد رسم طريقة وصحا ضميرا مع تغطر سرفيقا صحوى ولكن كم سلبفا البدايات أخلاف مفاهيم ورسم له شطاب كواكب عن محيط المجرات وسجل بيد الهسمان وحرار وثيقاه حطم بعض الأنفس وحطم كيانات غير بعد وجهها الرضا مع شقيقه الشي في عمره تحت ضنها الملفات والمشكلة ماضيه يمكن إعيقه ما انهج هوا المسرات متاع بعد ما شابدك الحريق انسى لهبها ذا وبت وجهه والصوت والع محسوب دقيقه دقيقه السلة دوبت وجه وصوات والعمر محسوب دقيقه محسوب دقيقه دقيقه والعمر محسوب دقيقه دقيقه هذا ذوبت واجه وصوت والعوامر